لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلب وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا 111. إن الذين يتقرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون, ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 119. أولئك هم الكافرون حقا 110. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 111. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم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 114. أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 115. ثم اتخذوا الليل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك 116. وآتينا موسى 119. ورفعنا فوقهم الطور بميثاكهم وقلنا لهم الْبَابَ الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما 113. بميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف 114. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 119. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 110. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وَأَخَذُهُمُ الرِّبَا وَقَضَيْنَاهُ عَنْهُمْ وَأَكْلَهُمُ الأَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا فِيهِ الْعِلْمَ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا 117. وما أنزل من قبلك 118. والمقيمين الصلاة 119. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما